او عملتك او دربتك اتكلمي. <تصفيق> عمر عبت في صفاتك انت بردك وانت ماشية عبت في صفاتي. دي حاجة وحشة. بس بلاش مش موضوع زكري في كلامي. يا ابني المرأة والراجل بيغفروا بعض حاجات كده. ده بس الكلام كانت كلام وحش. بس هامش ايه كلام باقوم. وهي عارفة متأكدة من الليلاته. لكن يا اميرة ابوك وممك علاموك اول اول نيان تلفعك هزم على الشيكش اول ما عملتش؟ اول ما عمالوك زي اكتر حاجة في الدنيا يقولي ازاي تبتت تبتتت ترفي هو دكتورك زي امامك بتقول ما تكونش السلم بتاعها اللي هي في ما تكونش السلم بتاعها ده مشكلة. إحنا ده لا ده مش في انا لا لا حد غريب مش وبعدين بنتك بقى لها اللي هي في حالها هي وسلفتها بيجيبوا سوا شاي يعني على الاسد ولا هو على على بس هي لما مش السلم تحت مع ادتهاش ما قلت لهاش السلم موجب السلم ده موضوع قديم انا ما بتكلمش فيه انا بتكلم فيه ان هي تيكتخبطت بزاز سريعه ودنياني في يوم وقفت على نفسي ولا خبطه جامده انا عارف انه ودخلت من خوفي منها قفلت الباب على نفسي وهي عارفه كده ورجعت تاني يوم الثلاث والله رفعت الشيبشب عليا قسما بالله رفعته يا حاج ما ما, ما تتعصبش على جوزك عمرك ما تتعصب على جوزك ولا تتنرفزي على جوزك حتى لما بينرفزك ما تنرفزيش كم انا كمان لي حقوق انا مش عبده طب هو كان عامله انا وهو بيعصبني بيعصبني ويداي انا او مدت ايدي او شتمتك قولي لا ما هو انت بقى في اي بتقولي كده انا مش هديكي فرصه انا عشان ما تشتميش فرصة ان انت تروحي لا ما تخلوشش غلاطة تبي أسكى منه أنا عمك عبو محسن زعاني على قد ما زعاني عمر المطلق غلط هو أنا هتجاوز عشان شوكي تأسكى من التاني واشوف ميلا ما بيلعب عنوط ضعفي تعرف إن أنا ما بغضت بعوك الدنيا ما يستنى أه عشان تستنى لنا تعرف إن أنا ما بغضت بعوك الدنيا وبتجنى تلعب عليها بتطرق أنا بإيه دحلم دي من كتر الحاجات اللي أنت التوتر بتعمل هو لي متبطلني كده بقى زي ايه انا بحبش الكلام المبهم زي بهدلتك وهضرك وزعلتك واحزاني اي حاجه بعملها غلط اي حاجه بعملها غلط بضربك نعم لا مش مش بضربك لا فكرة مش ده مش كل حاجة طب ضربك لا لا مش اي راجل من دقه انه يغضب من حاجه تعملت غلط ويغضب ايه ولا للحزن او للهنه او ده قلبوه ده انت لو كنت هتعملي ايه كنت من العصر اللي الاربع ايام عادهم برا من, من العصر للساعة عشرة، يعني حتى تستحمليه حتى لو هو ولعه الاسبوع ده ما كنت زعلتي مرة واثنين. كتبت يوم الخميس كنت في كلية جينا مع بعض بالليل. الجمعة كنت تروح النور في الرحل. السبت كنت الصبح وانا الشغل لحد الساعة عشر بالليل. الأحد روحت الكلية انا جيت شغل بالليل جيت على خطك من هنا. اللي قعدت الصبح ورحت شغل اخر النهار. التلات رحت بكلية آخر النهار. ما أصلاً في اليوم. هفضل بقى في دماغي ان يمين